بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق هذا قسم والطارق النجم يظهر بالليل وما أتاك ليلا فهو طارق وما أدراك ما الطارق ثم فسره فقال النجم الثاقب أي المضيء المنير قال مجاهد المتوهج إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس جواب القسم لما عليها حافظ كل نفس عليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكتسب من خير وشر قال ابن عباس هم الحفظة من الملائكة فلينظر الانسان مما خلق أي فليتفكر من أي شيء خلقه ربه أي فلينظر نظر المتفكر ثم بين فقال خلق من ماء دافق مدفوق أي مصبوب في الرحم وهو المني فاعل بمعنى مفعول كقوله عيشة راضية والدفق الصب وأراد ماء الرجل وماء المرأة لأن الولد مخلوق منهما وجعله واحدا لامتزاجهما يخرج من بين الصلب والترائب يعني صلب الرجل وترائب المرأة والترائب جمع التريبة وهي عظام الصدر والنحر إنه على رجعه لقادر قال مجاهد على رد النطفة في الإحليل وقال عكرمة على رد الماء في الصلب الذي خرج منه وقال الضحاك إنه على رد الإنسان ماء كما كان من قبل لقادر وقال قتاده إن الله تعالى على بعث الإنسان وإعادته بعد الموت قادر وهذا اولى الاقاويل لقوله يوم تبل السرائر وذلك يوم القيامة تبل السرائر تظهر الخفايا قال عطاء بن أبي رباح السرائر فرائض الأعمال كالصوم والصلاة والوضوء والاغتسال من الجنابة فإنها سرائر بين الله تعالى وبين العبد فلو شاء العبد لقال صمت ولم يصم وصليت ولم يصلي فما له من قوة ولا ناصر أي ما لهذا الإنسان المنكر للبعث من قوة يمتنع بها من عذاب الله ولا ناصر ينصره من الله ثم ذكر قسما آخر فقال والسماء ذات الرجع أي ذات المطر لأنه يرجع كل عام ويتكرر وقال ابن عباس هو السحاب يرجع بالمطر والأرض ذات الصدع أي تصدع وتنشق عن النبات والأشجار والأنهار وجواب القسم قوله إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه يعني القرآن لقول فصل حق وجد يفصل بين الحق والباطل وما هو بالهزل وما هو بالهزل باللعب والباطل ثم أخبر عن مشرك مكة فقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا يخافون النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون ما هم على خلافه وأكيد كيدا وكيد الله استدراجه إياهم من حيث لا يعلمون فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين قال ابن عباس هذا وعيد من الله عز وجل لهم أمهلهم رويدا قليلا ومعنى مهل وأمهل أنظر ولا تعجل فأخذهم الله يوم بدر ونسخ الإمهال بآية السيف